أفمن شرح الله صدقا Allah تقشعر <تصفيق> من Uh, If I وَلَقَدْ ضَرَبَ فِي النَّاسِ فِيهَا حَجَرًى مِنْ قُرآنٍ مِنْ قَبْلُ لَمْ يَكُنْ لَمَثَلٍ تلمن لرجل هل يستويان من سنل االحم तुम um.